يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إلَّا كُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحْقَقَ أَيِّ يُرْضُوْ وَاللَّهُ أن, يرضوه إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُ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 إنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن منكم نعذب نعذب قرآءا فتن بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات ما ضم من بع يأذرون بالمؤ يكرون وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا فنسي يوم ان المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار وجنا ان نار جهنم, نار جهنم. لما خالدين فيها هي حسبهم هي حسبهم ولعنهم الله ولو معداهم